وقالوا قلوبنا في أ ك ن ة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل ف ع م ل اننا عاملون قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى الي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه موسوعه ا ا ف ت ق ي م النابلسي س ت ي ل ل ع ل و ن ا ل ا س ل ا ة و ه م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 وذلك العزيز ل ل تقدير ي ا ع م فإن أ ع ر ض و ا ف ق ل أ ن ذ ر ت ك م ص ا ع ق ة م ث ل ص ا ع ق ة ع ا ل و ث م د إذ ج ا ء ت ه م ا ل ر س ل من ب ي ن أ ي ي د ه م و م ن خلفهم ل أ ا ت ع ب د و الله إ ا ا ل ق ا ل و ا لم شاء ف أ م ا عاد و س ت ك ب ر و ا في النابلسي أ ل ل ا ل و م ن م ا ل ا س ل ا م ي ج ح د و ن ف أ ر س ل ن ا ع ل ي ه النابلسي صرصرا في أيام للعلوم ي ذ ا ا ب خ أخزى الاسلاميه اسماء الله الحسنى م و ا ل ع ه ا ل ن ا ه فأخذتهم صاعقة ا ل ع ذ ا ا ب ل ه و ن ب م ا ك ا ن و ا ي ك س ب و ونجينا ن ل ذ ي ن ن آ م و ا وكانوا يتقون و و ي م ي ح ش ر أعداء اسماء و و ن الله و د م م ل الحسنى قالوا ن ت م ت س ت ت ر و ن أن ي ش ه د ع ل ي ك سمعكم م و ل ا أ ب ص ا ر ك م و ل ا ج للعلوم و و د ك م ك ن ك الاسلاميه ك م ظ أ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه م ن ق ن و ا ل م فهم وحق عليهم ا ل ل ق و في س م ا ن و الله ا ل ا ت س م ع و ن ا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و ء الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أ ع د ا ء شهر ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت, نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين إن الذين قالوا ربنا قالوا الله استقاموا ثم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 م ا تشتهي أ ن ف س ك م و ل ك م ف ع ه النابلسي ف للعلوم ا ل ا س ل ص ا ل ح ا م و س ي ئ ة ا ف ع ه ا ل ت ي هي أ ح س ن ف إ ذ ا ا ل ذ ي بينك وبينه ع د ا و و ة كأنه ل ي حميم و م ا ي ل ق ا ه ا إ ل ا ا ل م ي ه اسماء الله الحسنى ن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 ي م و س و ن ل ه ب ا ل ل ل ل ي و ا ن ه ا ر وهم ل ا ي س أ م ومن و ن آ ي ا ا ت ترى أنك ل أ أ ر ض خاشعة فإذا ن ز ل ن ا ع ل ي ن ا ا ل م ا ء تزت وربت إن ا ل ذ ي أحيا إنه موسوعه ا ل ن ا ل ذ ي ن ك ف ل و ب ا ل ذ ك ر ل م ا م ي ه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 قل هو للذين آ م ن و ا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آ ذ ا ن ه م وقوا ر وهو عليهم ع م ا أ و ل ئ ك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه لولا ل ك م ة س ب ربك لقضي بينهم ق لقضي ت من و إ ن ه م ل ف ي شك م ن ه م ر ي ب من م ع ل ص ا ل ح ف ل ن ف س ه و م ن أ س الاسلاميه ء ف ع ي ه م ا و س و م ه النابلسي وما م ت ح م أنثى و للعلوم ا م ه ي و ي ن ا د ي ه م أ ي ن ش ر ك ا ه موسوعه ا ل ن و ا من ب ل وظنوا ما لهم من ح ي ص للعلوم ا ا يسأم إ ن ن من س ا د ا ا ء خ ي ر إ ا ل ش ر ف ي ا س ل ئ ن ن أ ذ ق ا ه ر ح م ة ل و س و ع ن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب م م ا ع ل و و ل ن ذ ي ق ن ه م من ع ا ب غ ل ي و إ ذ ا أ ن ع م ن ا ع ل ى ا ل إ ن س ا ن أعرض ل ا م ب ه اسماء الله الحسنى بعيد س ن ر ي ه م آ ي ا ت ن ا في ا ل ف وفي ف ا ق أ ن س ه م حتى ي ت ب ي ن ل ه أنه م ا ل ح ق أ و ل م يكفي بربك أنه ع ل ى ك ل شيء شهيد أ ل ا إ ن ه م ف ي مرية ي ه